سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العالم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلو عقبة من لساني يفقه قولي أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا نتكلم في الدرس السابق عن وقاره صلى الله عليه وسلم وعن حسن سمته وصمته وتؤدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الهدي الشامل لاخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث, أو حيث ذكره وإنما المزكي الله سبحانه وتعالى حيث ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وكان ضحكه تبسماً وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضحك تبسم يعني ولا يضحك الضحك المخرج عن الوقار المنافي لهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمته وكان كلامه فصلا ومعنى الفصل أي كان كلامه صلى الله عليه وسلم بينا واضحا لا فضول فيه ولا تقصير الفضول يعني الكلام الزئيد لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام زائد ولا يوجد فيه تقصير عن البيان يعني ليس كلامه صلى الله عليه وسلم طويلا مملا ولا قصيرا مخلا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم, تكلم صلى الله عليه وسلم بكلام كله صواب وكله حكمه وكل كلمة فيه بل وكل حرف فيه له دلالة يعني مقصودة وكان ضحك اصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداءا به يعني أن الصحابه رضي الله تعالى عنهم اخذوا هذه الاخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا اذا ضحكوا بين يديه صلى الله عليه وسلم تبسموا ولا يضحكون يعني ولا يله مجالس النبي صلى الله عليه وسلم القهقهه يعني والضحك المسموع وانما اذا تبسموا اسوها به صلى الله عليه وعلى اله وسلم مجلسه صلى الله وسلم مجلس حلم وحياء وخير وأمانة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم يسوده الحلم والصبر وعدم الضجر ويسوده كذلك حياء أي أن الصحابة يستحيون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستحي بعضهم من بعد خصوصا بعدما نزل قوله تعالى لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي فتعلموا عند أن ان صوت النبي صلى الله عليه وسلم هو العالي في المجلس وليس عاليا في المجلس بمعنى الصاخب في المجلس ولكنه هو المسموع في المجلس والذي يسمعه الناس وإذا تكلم الصحابه فيما بينهم تكلموا همسا وإذا كلم احدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه في اذنه همسا يعني حتى لا يصدق فيه قوله سبحانه وتعالى أن الذين حتى لا يصدق فيه يعني ضد هذا المعنى لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي فيرفع صوتهم مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى نعم وكان مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس خيرين بمعنى يتوخاه الناس لما فيه من الخير لما يتنزل فيه من البركات فمجرد مجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم خير فما بالك إذا جالسته وسمعت منه وتعلمت منه ولذلك كان العلماء يقولون الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ممنا به ومات على ذلك يعني مجرد اللقي مجرد أنه لقيه مجرد أنه جالسه مرة واحدة ولو كان ذلك الصحابي صغيرا بما أن مجرد مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير كثير تكسب لصاحبها الصحبة أن يكون معدودا من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يرو عنه حديثا وإن لم يسمع منه كلاما لأن مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس خير وامانه وكذلك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس امانه أي تحفظ فيه الأمانات ليس مجلسا تنتهك فيه الأعراض ليس مجلسا يذكر فيه فلان وفلان ولكنه مجلس يتعلم فيه الدين مجلس يذكر فيه الله سبحانه وتعالى مجلس يسده وقار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يعني مشكلة المجالس أنها لم تكن مجالس أمانة لم تكن مجالس يأمن فيه الناس من أعراض من الآخرين وأمواله وكذا وإنما تكون مجالس تنتهك فيها الحرومات نعوذ بالله من الخدلة ولذلك الإنسان اذا كان غافلا عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكره في مجلس من مجالسه إلا ويكون علي ذلك المجلس تيرة يوم القيامة يعني نقصن وتبعة يسأل عنه لماذا جالس في ذلك المجلس ولم تذكرني فيه بل استبدلت ذكري بذكر غيري من عراض الناس وغير ذلك نعم. لا ترفع فيه الأصوات ولا تبنوا فيه الحرام لا ترفع فيه الأصوات يعني لا يرفع الصحابة اصواتهم على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا يرفع بعضهم على بعض. أصواتهم ولا تؤبن فيه الحرم يعني لا تكشف فيه العورات لا يقال أرأيت ما فعل فلان أرأيت ما فعلت فلان يعني وينهشون وينتهكون حرمات الآخرين بل تكون مجالس يصدق فيها قول الصحابة رضي الله تعالى عن بعضهم لبعض اجلس بنا من سعة يعني مجالس يزدادون فيها إيمانا ولا يرتكبون فيها مكروها أو محرما اجلس بنا من ساعة ما معنى نومن ساعة؟ تذكر بالله وودكرك بالله سبحانه وتعالى اجلس بنا من ساعة نقرأ شيئا من القرآن نتعلم شيئا من الفقه نتعلم شيئا من العلم نتعلم شيئا من ما ينفعني وينفعك فيزداد إيمانهم في مجالساتهم ولا يرسبون المخالفات في مجالسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لأنهم صربوا على يد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تكلم أترق جلس على رؤوسهم الطير إذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم أترق جلس أهو على يعني أترقوا رؤوسهم وحنوا رؤوسهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم طير كأن الرأس عليه طير يخاف أن يطير أو كأن ذلك الرأس كتلك الشجرة وتلك تلك الحجرة التي يكون عليها الطير ولا يخاف ما من من يزعزيعه هو يعني فلذلك كأنما على رؤسهم طير كناس عن أن سكوت أعضائهم زيادة على سكوت السنتهم يعني سكوت السنّتهم أيضاً وجوارحهم ساكتة ورؤوسهم ساكتة وأيديهم ساكتة، يعني لا يكون هناك كثرة للإتفات ولا كثرة الحركات ولا كثرة كذا وكذا. وإنما كأنما على رؤوسهم الطير وهذا ما جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم الكثير في الوقت القصير تعلموا الشريعة كلها تعلموا الشريعة بوحيها بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تخلل ذلك من الفقه عن رسول الله أي توضيحات التي ذات من الرسول صلى الله عليه وسلم أو الفقه الذي ياتي من بينهم يعني فيما يفهمونه من خلال ما شاهدوا من الوقائع والأحوال فإذا سمعوا شيئا اقتطفوه وتعلموه وحفظوه فإذا حفظوه طبقوه ويستعينون على الحفظ بالتطبيق، لأنك إذا أردت العلم أن يكون باقيا فعليك, فعليك بتطبيقه فعليك بتطبيقه فتنزلت الشريعة في تسع سنوات وليف يعني تسع سنوات وأشهرا فتعلم الصحابة من هذه التسع السنوات تعلموا منها الشريعة كلها الحلال الحرامة الحكامة والحدودة وطبقوا ذلك في أنفسهم وأهليهم وأبنائهم وجميع مناحي حياتهم فكانت الشريعة مرئية فكانت الشريعة معاشة أي عاشها عاشها الناس فيما بينهم بحيث إذا خالف أحدهم شيئا سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو سمعه بعضهم فإنهم يستغربونه فيقول ألم تسمع إن نبي صلى الله عليه وسلم هو يقول في يوم كذا كذا وكذا يعني لماذا لم تطبق يعني ألم تسمع هذا السؤال مهم جدا أن تقول للشخص مثلا عندما يرتكب مخالفة ألم تعلم أن الله تعالى قال كذا وكذا ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا أعلم ذلك منذ سنوات لكن لا اطبق هذه مشكلتنا نحن نعلم ما قاله رسول الله وما قاله الله عز وجل منذ سنوات ولكن التطبيق اين هو فالتطبيق هو العامل الاساسي الأول في فهم الشريعة وفي حفظ الشريعة فتعلموا كما قال رضي الله تعالى عنهم تعلمنا العلم والعمل جميعا تعلمنا العلم والعمل جميعا ما يستطيع أن يتعلم شيئا ولا يطبقه ما يستطيع لما يفهمون هذا لانه اذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير وكأن كل كلمة تخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني كل واحد منهم وتعني أن يطبقها في الحين لا أن يسوف ولا أن ينتظر وهذا ديدن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فكانوا كما تعرفون علماء زهاد أيما أمر قاد إلى غير ذلك كل واحد منهم أسندت إليه مهمة من المهمات إلا وكان فيها ناجحا إلا وكان فيها ناجحا لأنه تمسك فيها بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي صفته صلى الله عليه وسلم يخطو تكفؤا ويمشي هونا كأنما ينحط من صبب التكفؤ والهون وكأن ما ينحط من صباب هذه أوصاف لمشيته صلى الله عليه وسلم يعني أنه إذا مشى، مشى بتواضع، مشى صلى الله عليه وسلم متواضعا والذين يمشون على الأرض هونا ومعنى الهون هنا أنه يكون هينا لينا لا يكون متكبرا لا يكون متجبرا يعني لا يترفع على, على الآخرين يعني لا ينظر إلى ظله ومشيته وخيالائه ولكنه صلى الله عليه وسلم يمشي كأنما ينحط من صباب يعني يمشي بعزم صلى الله عليه وآله وسلم مشيته العادية بدون أن يكون هناك تكلف وبدون أن يكون هناك تكبر وفي حدث آخر إذا مشى مشى مجتمعا يعرف في مشيته أنه غير غريض ولا وكل أي غير ضجير ولا كسلان يعني يتبين من مشيته صلى الله عليه وسلم الجد ويتبين منها أنه صلى الله عليه وسلم غير كسل وغير ضجير يعني لا يعني يتماشى مشيته الضجير ولا مشيته الكسلان ولكنه إذا مشى, مشى مجتمعا إذا مشى صلى الله عليه وسلم مجتمعا وإذا التفت جميعا النبي صلى الله عليه لا يختلص الالتفاتات عن يمينه وشماله ولكنه إذا التفت التفت جسمه كله بمعنى حتى لا يختلس نظرة ما في شخصين ما حتى تستعد أنت إذا كنت وراءه حتى تستعد لرؤيته صلى الله عليه وسلم لينظر إليك إذا التفت التفت جميعا وإذا مشى مشى صلى الله عليه وسلم ميشية القصدين كما قال الله عز وجل حكاية عن نقمان واقصده وقصد في مشيك وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن احسن الهدي والهدي اسم جامع لكل هذه الصفات اسم جامع للوقار والتؤدتي وغير ذلك والتواضع والهون وغير ذلك من الامور من الصفات التي اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعه في ماذا في الهدي وكان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر مناحي حياته احسن الهدي هديه صلى الله عليه وسلم في الدين احسن الهدي هديه في الصلاه احسن الهدي هديه في الصيام احسن الهدي هديه في القيام أحسن الهدي هديه في الطعام والشراب احسن الهدي هديه في التسوق والتعامل مع الناس احسن الهدي يعني حيثما بحت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدته احسن هدي Source أن لا خلابة فيه ولا غش ولا غيانة ولا ولا يعني هدي صاف ليله كما لا يزيغ عنها الى هالك كما ورد في, في الحديث يعني أن, ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرى ظاهره من باطنه وباطنه من, من ظاهره كما يقول العلماء هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الخطوط الحمراء اي حياته صلى الله عليه وسلم وما ياتي وما يضر ليس فيه الخطوط الحمراء بمعنى قولوا للناس هذا الجانب ولكن هذه الجوانب لا تقولها للناس لا يوجد هذا لا يوجد هذا في سيره الرسول صراحه سيره الرسول صلى الله عليه وسلم بسيطه بين ايدينا نتعلم في كل جميع مناحي حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت هذه العلاقات مع الصحابه مع أهله مع زوجاته يعني في حالات علاقته بأزواجه صلى الله عليه, عليه وسلم في علاقه صلى الله عليه وسلم مع عدائه في علاقه صلى الله عليه وسلم مع جميع الناس الا وتجد هديه صلى الله عليه وسلم ناصعا في كل هذه الحالات وفي كل هذه التعاملات تجد هديه صلى الله عليه وسلم ناصعا صالحا للاقتداء صالحا لان يقتدى به صالحا لياخذه الانسان نموذجا نموذجا يحتذى في, في, في حياته نعم إذن لخص بن مسعود حيات النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقدم لهذا إن أحسن الكلام كلام الله إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني إذا أردت احسن الحديث فعليك بكلام الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني وإذا أردت أحسن الهدي أي أحسن تجسيد وتطبيق وتمثيل لكلام الله عز وجل فعليك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي أحسن تطبيق لكتاب الله عز وجل استقل لقوله سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم والعلهم يتفكرون وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل ترتيل بالتأ أو ترسيل بالسين ترسيل والترسيل هو ماذا؟ هو نوع من التمهل نوع من البيان نوع بحيث لو أردت أن تعد كلمات في فمه صلى الله عليه وسلم لا عدتها هذا هو الترسيل وردت للقرآن ترسيل يعني بين حروفه بين الكلمات التي تنطق بها يعني حتى تفهم حتى عنك قال ابن أبي هاله هند بن أبي هالة من ربيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان وصافا وكان وصافا قال وهو يصف رسول الله صلى الله وسلم كان سكوسه على أربعين سيأتي حديث طويل لهند بن أبي هاله في صفات الرسول صلى الله وسلم كان سكوته صلى الله عليه وسلم على أربع على الحلم والحذر والتقدير والتفكر كان سكوته على الحلم عندما يكون هناك شيء يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يريده صلى الله عليه وسلم فإنه يسكت عنه من وجهتي أو من وجهتي الحلم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى شيئا يخاف منه يعني رد فعلنا وما إلى ذلك فإنه يسكت عنه الحذر او التقدير عندما يسكت النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقدر الامور ويدبرها وينظر اليها بامعان كما ورد في حديث كثير يعني هذه هذه المعاني إذا اردت لها النصوص فانك ستصيبها ستصيبها أن النبي صلى الله عليه وسلم أطرق في يوم من الايام وفي يده عود ينكتبها في الأرض ثم بعد ذلك قال هذا الإنسان وهذا أجله قد احاط به وهذه اعراضه وهذه أمانه إلى غير ذلك، يعني بعد بعد التفكير يشرح النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أعقب ذلك التقدير وذلك التفكر نعم، والتفكر والتفكر في ملكوت الله عز وجل السكوت عندما يسكت الإنسان ويتدبر في ملكوت الله عز وجل، فإنه تنفتح له المواهب من قبل الله سبحانه وتعالى وينظر بعين غير التي في رأسه ويسمع بآذان غير التي في في رأسه. يعني يستوعب أموراً كثيرة يستلهمها من الله سبحانه وتعالى من خلال التفكر والتذبور ولهذا الله سبحانه وتعالى مدح المتفكرين والمتذبرين في جميع إحوالهم على جنوبهم في قيامهم وركوعهم وسجودهم وبين في النهاية أنهم استنتجوا أن هذا العالم لم يخلق ما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله يعني هذا ناتج عن التفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا يعني هذا ربنا جملة محكية بالقول أي يقولون أو حال كونهم قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من انصار ربنا إننا سمعنا مناديا يعني يؤكدون إيمانهم ويجددون إيمانهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا من بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع لبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزين يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هذه الآيات بالمناسبة يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح يعني كل صباح قبل صلاة الصبح بمعنى أنه يجدد التفكير والتأمل كل صباح ويتأمل في ملك سلي عز وجل كل صباح ويجدد إيمانه كل كل صباح وكذلك ينبغي أن يكون المؤمن هذه الآيات الأواخر ال العمران يعني مهمة جدا في تجديد إيمانك وفي جديد توجهك إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم علم اليقين أن الله عز وجل يستجيب لأوليائه من الذكور والإنات على السواء وأن الله سبحانه وتعالى أعد لهؤلاء الثواب العظيم والجزيل في, في جنة المأوى وفي نفس الوقت تحذرك هذه الآيات وتقول لك لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد يعني أنك ستعيش يوما جديدا وستعيش مع الناس المختلفين فلا يغر أنك ما متع الله عز وجل به فلانا وفلانا وفلانا وفلانا ثم تعود هذه الآيات في النهاية لكي تدعوك لكي تدعوك إلى التمسك بالصبر والمصابرة وتقوى الله عز وجل لتكون من المفلحين يا أيها الذين امنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذا التأمل وتدبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني يعيش على التفكر والتامل قالت عائشه رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد احصاه يحدث حديثا لو عده العاد احصاه اي لا احصاه لا احصاء الكلمات او الحروف من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب والرائحه الحسنه ويستعملها كثيرا ويحض عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب لماذا يحب الطيب لأن الطيب سنبعث منه الرائحة الطيبة والذي يغشى الناس ويعاشر الناس يعني لابد أن يكونها كذا لابد أن يكون نظيفا لابد أن يكون نقيا خصوصا في الجماعات والجمع عندما ياتي الإنسان إلى الجمع يعني يبتعد عن عن الروائح الكاريها. من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا مسجدنا هذا ويتعاهد خصال الفطرة أيضا التي ربما تصحبها إذا لم تستعاهدها ربما تصحبها الروائح الكريهه كرائحة الإبطين وما إلى ذلك سن هذه الخصال حتى يكون محبوبا مقربا لدى الناس أن يوسعون له في المجلس ويوسعون له في, في, في الصف أما أن يعتاد الناس منك رائحة كريفين وينفرون منك وينفرون من مجالستك واذا رأوك تجلس في, في, في مكان ما في الصف فينهم يبحثون عن مكان آخر في الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التطيب وكثير الطيب ويحطنا على خصلة عظيمة من خصال الطيب والتطيب ألا وهي الاستياك ألا وهي الاستياك السواك استعمال السواك فالنبي صلى الله عليه وسلم يستاك كثيرا لأنه يقرأ القرآن ويستاك كثيرا لأنه يحدث أصحابه ويستاك كثيرا لأنه يخاطب جبريل عليه الصلاه والسلام ويستاك كثيرا لأنه يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سواك مطهرة للفم ومرضاة للرب وقل مثل ذلك في سائر الصفات في سائر خصال الفطرة من في الإبطين وحلق العانة وتقليم الأظافر وغير ذلك من الأمور التي قد تأخذ للإنسان الأوساخ والأدران فإذا تنقى منها وتخلص منها كان طيبا كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيبا فديننا دين النظافة وليس دين غير ذلك لا أريد أن أقول دين كذا وإنما هو دين النظافة وهذا يكفي ومن مرؤته صلى الله عليه وسلم من مرؤته للمرؤى هي أن تقوم بأمور يعني زائد على على ترك الحرام والمكروه أن تترك شيئا آخرا ربما يكون مباحا ربما يستبيحه بعض الناس فمن مرؤته صلى الله عليه وسلم ومن آدبه كذلك ومن نظافته كذلك نهيه عن النفخ في الطعام والشراب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب لا يجوز, لا يجوز ذلك والأمر بالأكل مما يلي أن يأكل الإنسان مما يليه أي من آداب النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها ويأمر بها أصحابه وأمته أنه يأكل بسم الله ويأكل مما يليه ولا ينفخ في في الطعام ولا ينفخ في الإناء ولا ينفخ في الشراب والأمر بالسواك هذه ذكرناها وإن البراجم والرواجب إنقاؤ هذه العقد التي تكون في ظاهر في ظاهر الأصابع وفي, وفي باطنها البراجم والرواج والاستعمال خصال الفطرة التي أشرنا اشرنا إليها هذه كلها تدل على مروءة صلى الله عليه وسلم ونظافته وحبه صلى الله عليه وسلم للنقاء وحبه صلى الله عليه وسلم للطهارة لأن الطهارة في الإسلام يعني ركن عظيم طهارة في الإسلام كثير من الناس يسمع الطهارة فينصرف دينه إلى الوضوء فالطهارة في الإسلام تبدأ من طهارة القلب تبدأ من القلب وثيابك فطهير قال العلماء أي وقلبك فطهير فالثياب هنا المراد به القلب في بعض التفاسير وفي بعض التفاسير الأخرى الثياب إذا طهارة الباطني أولاً من الشرك والكفر والإرحاد والنفاق والغلي والحقد والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب وإذا ظهر الإنسان باطنه يصبح غير نجس يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس معنى المؤمن لا ينجس يعني قد تعلق به النجاسة الظاهرية ولكنه طاهر من النجاسة الباطنية المؤمن لا ينجس في المقابل انما المشركون نجس نجس المعنوي نجس الكفر وإن كان يغسل كل يوم خمسة عشر مرة فهو نجسون والاين نوع من انواع النجاسه نجاسه القلب بالكفر والشرك والالحاد وغير ذلك من الامراض فالمؤمن لا ينجس طبعا اذا هذه وحده طهارة الباطنيه ثانيا الطهاره البدنية بتعهد خصال الفطره ونظافه الثياب ونظافة الشعر وغير ذلك مما يعني يتعلق بجسم الإنسان ظهر الطهاره الباطنيه فإذا اضفنا الى هاتين الطهارتين الصلاه فالصلاه طهاره لقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى نهر عليه جار بباب الله يغسل وسلم خمس مرات عليه وسلم صلى الله الله قال فذلك الخمس فإذا أضفنا إلى ذلك الوضوء والغسل فهو طهارة. معنوية طهارة مادية بحيث يغسل الإنسان على جوارح الأدران والأوساخ التي قد تعلق بها والطهارة المعنوية لتلك الجوارح حيث تغسل العين مما رأت وتغسل اللسان مما نطق به وتغسل الأذن مما سمعته واليد مما بطشت والرجل مما بطشت كذلك ومشت إليه فيغسل الإنسان جوارحه بالماء ويغسلها الله سبحانه وتعالى بالتكفير عن تلك الخطايا فتخرج خطاياه مع اخر قطر الماء كما في الحديث كما في حديث مسلم ان الخطايا والذنوب تخرج مع اخر قطر الماء فاذا ذهبنا الى الصيام فنجده ايضا طهاره ينقي ذات، ينقي الروح ينقي النفس ينقي المجتمع فالصيام نظافه عمليه غسيل لكل ما يمكن أن يكدر على المجتمع أو يكدر على النفس فتصفو وتسمو على الروحي فتطهر وتألو على البدن فيتنقى ويتخلص من كثير من الفضلات وكثير من الأمور التي تترسب في, جسمي في جسم الإنسان فالحقيقة صيام, صيام طهارة مادية ومعنوية دينية ودنيوية يجعل الإنسان بعد أن يخرج من من من شهر الصيام يعني يكون طاهرا نقيا بمعنى الكلمة. فإذا ذهبنا إلى الزكاة فإننا نجد الزكاة أيضا طاهرة خذ من مالهم صدقة تطهرهم تطهروهم فالذي يخرج زكاته يطهر نفسه ويطهر ماله يطهر نفسه من الشح والبخل وهذه من أكبر من أخطر نوع أمراض القلوب ومن يوقشح نفسه فاولئك هم المفلحون ويطهر كذلك ما له مما فيه من حق الاخرين وفي اموالهم حق معلوم, للسائل وحق معلوم حق معلوم هو الزكاه حق غير معلوم هو ما سوى الزكاه وفي اموالهم حق للسائل والمحروم في سوره الداريه وفي الاخرى في سوره المعارج وفي أموال حق معلوم للسائل والمحروم الحق المعلوم هو النصاب المقدار بجزء نصف المياه ولا كذا وكذا في الإبليه وكذا وكذا في الغنمي إلى غيره حق المعلوم هو هو الزكاة فإذا خرجنا هذا الحق المعلوم وأعطيناه لأصحابه من الفقراء والمساكين فقد طهرنا هذا المال وأصبح كله حلالا وإذا لم نخرج هذا المقدار فإنه تلوث بهذا المال الذي ليس من حقنا وليس من ولا ينبغي لنا أن نأكله فيذهب هذا الحرام الكثير الحرام علينا الحلال لأصحابه هذا الحرام القليل يذهب بذلك الحلال الكثير فيخرج في كما, كما يقال يعني أن, أن الإنسان عندما عندما يأكل الحرام فإنه يأتي ذلك الحرام على حلاله وحرامه والعياذ بالله يعني الطهارة, الطهارة في الإسلام هي شاملة الحج من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه يعني طاهرا نقيا كانه ولد من يعادت إعادة, إعادة خلق لهذا الإنسان يعادت تكوين لهذا الإنسان يعادت تشكيل إن هذا التعبير تعبير, تعبير المتأخري إعادة تشكيل لهذا الإنسان إعادة تشكيل عقل مسلم أحدهم كتب كتابا سماه يعادت تشكيل العقل المسلم يعني إعادة صياغته من جديد إعادة الصياغة فعندما يحج الإنسان ويصوم ويزكي فإنه يعيد صياغة نفسه بين الفينة والأخرى ويجدد توبته ويصبح إنسان آخر شخصا آخر يقطع العلاقة بالماضي السيء ويجدد عهدى توبته بالله سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان طهور الطهور شطر الايمان ما شطر الايمان نعم نصف الايمان هو في القلب النصف الاول في القلب والنصف الثاني سائر الاعمال والطهارة تدخل في سائر الاعمال طهارة المنكح طهارة الملبس طهارة ما اكل طهارة كذا طهرت يعني كل ما تأتي وما لا بد أن تسأل هل هذا طاهر أم لا هل هذا طاهر أم لا فيكون هذا النصف الخارج لممارسة السلوكات مضافا إلى ذلك النصف الثاني الذي وقير في القلب فيكسمل الإيمان الطهور شطر الإيمان نعم ثم ينتقل بنا القاضي عياد رحمه الله تعالى إلى فصل آخر والفصل الثاني والعشرون من هذا الباب الذي خصه وأعقده لحديث عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحدث في هذا الفصل عن خصلات عظيمة وهي الزهد, الزهد. قال وأما زهده في الدنيا فقد تقدم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي وحسبك من تقلله منها وإعراضه عن زهرتها وقد سيقت إليه بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهونة عند يهودي في فنفقت عياله وهو يدعو ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتع ويختصر لك هذا الفصل في كلمات ثم, ثم سيأتي عليه بالتفصيل والأمثلا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا كلها فأبى النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا القدس فأبى منها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الكفاف والعفاف والغناء والغناء عن الناس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحت عليه الدنيا فتحت عليه الفتوحات في اليمن والشام والشرق والغرب طبعا المحيط به شرق والغرب المحيط به جزيرة العرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك كله ويفرقه في أصحابه فالذي يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو فقدان المال الذي يشوش عليه هو امتلاك المال وان يكون لديه شيء من المال ولم يفرقه على اصحابه رضي الله تعالى عنهم هذا هو الذي يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه يعني يريد ان يدخل في الصلاه وقيمه الصلاه والناس صفوف ينتظرون تلكبله الاحرام فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج سريعا فزعا وبعد قليل عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ودخل في بالصلاه وصلى الصحابه رضي الله تعالى عنهم فلما انهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التفت الى الصحابه وقال لهم لا انكم يعني انزعجتم من خروجي وقلنا نعم يا رسول الله لاننا لا ندري ما الذي حدث ما الذي وقع فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت شيئا من الذهب بقي لم افرقه فذهبت حتى فرقته حتى لا يشوش علي في صلاتي مش يشوش في الصلاة دياله انت غيشو جعلك في الصلاة ولكن اشنو غير تدير به اشنو غير تشري به كل واحد تشويش دياله النبي صلى الله عليه وسلم يشويشه ان يبقى عنده ان لا يصل الى اصحابه نحن يشويشنا ماذا نفعل به ان نشتري هذه امتلك او او نشتري نصف القمر او نصف المريخ فين احلام ديالنا فين فين غدية؟ فين غدية زهده صلى الله عليه وسلم أنه يملك الدنيا ولا تملكه الدنيا يملك الدنيا وقد ذكرنا أمثلة ذكرنا مثلا مثالا في حنين في غزوة حنين لما جاء إليه صفوان بن أمية ولم يسلم بعد ولم يدخل في الإسلام بعد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل صاحب دنيا ويريد منها المزيد لأن صاحب الدنيا دائما يريد منها دائما يريد منها المزيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اترى هذه الانعام قال نعم يا محمد لم يسن بعد يقول يا رسول الله نعم يا محمد قال اتحب ان يكون لك ذلك اشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدخل الى قلبي هذا الانسان الذي يعني ملكته الدنيا اتحب ان يكون لك ذلك هذا الواد من من الاغنام والابيل الذي اخذه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين قال نعم ومن يكره ذلك ومن يكره ان يكون له مثل هذا الواد من الإبل والغنم فقال له هذه المفاجأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو لك هو لك فتعجب الرجل واستغرب هؤلاء الناس يعني منين يستمدون قوتهم ومنين يستمدون قناعتهم جاءتهم الدنيا بحذافرها فقال هو لك وأنا لمسلم بعد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله لأن هذا السخاء لا يكون إلا من الأنبياء لا يكون من الناس العاديين يقول لك اذهب فهذا الواد كله لك أو هذه الضار كلها لك أو هذه الفيلا كلها لك أو هذه الفيرما كلها لك لم يستطع احد ان يفعل هذا إلا الأنبياء الذين يتقون بما عند الله أكثر مما يتقون بما عنده تخب الله سبحانه وتعالى فكان هذا سبب إسلام هذا الرجل وكان سبب إسلام كثير من قاربه من مسلمة الفتح فزهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا يعني يدل عليه كما أشر المؤلف رحمه الله يدل عليه أن الفتوحات ترادفت على النبي صلى الله عليه وسلم وتوالت ومات وذرعه مرهونة في خيبه يعني المفارقة الإنسان الذي اتته الدنيا من كل حدب وصوب ومات وذرعه مرهونة فيم شدد الدنيا كلها لجات. هذه الفتوحات كل كلها في المشات ذهبت لأصحابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي من مالكم إلا الخموس والخموس مرضود عليكم إنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فلما كلها جاءه بعض الأصحاب يريدون أيضا شيئا من المال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي من مالكم إلا الخموس والخموس مرضود عليكم أيضا مفرق عليكم فما تريدون مني أعطوني رذائي أعطوني رذائي لأنهم أحمجوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدخل تحت شجارة فأخذت منه رذائه فقال أعطوني رذائي ليس لي من مالكم إلا الخمس والخمس مرضود عليكم فأعطيني فقط الرذى ديالي والله عملكم النبي صلى الله عليه وسلم وزهده وكيف يعني تخلص من الدنيا تخلص منها نعم لم تغره صلى الله عليه وسلم هو يقول في دعائه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتة. القوت هو ما به الإنسان كالقوت الذي ياخذه المسافر في سفره فإنه يأخذ من مقدار السفر ولا يسقل كاهلة دابته أو كاهلة باهمته التي يحمل عليها متاعه لا يسقلها بكثرة الطعام والشرب وإنما يضع على متنها مقدار ما يبلغه المرحلة التي يريدها فكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا حيث أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم بلاغه إلى حين ما يبلغه صلى الله عليه وسلم إلى يوم التحقه بالرفيق الإعلى كيف لا يكون الأمر كذلك والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ازهد في الدنيا يحبك الله و مما في أيدي الناس يحبك الناس كيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا وهو يعلمنا هذه المبادي بمعنى اذا اردت ان يحبك الله فعليك بالزهد من الدنيا ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد مما في ايدي الناس يحبك الناس اذا كنت راغبا في حب الناس فازهد مما في, مما في أيديه. نعم كيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك والله سبحانه وتعالى يقول له ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجنا منهم ظهرت الحياة الدنيا لنفسنهم فيه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن زيادة في الدنيا في عرض الدنيا يعني زيادة في الامتحان والزيادة في الابتلا وربما يكون ذلك استدراج وربما يكون ذلك كذا وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قانع من هذه الدنيا بالقوت إذا في الدنيا يحبك الله وإذا مما في أيدي الناس يحبك الناس يعني لابد أن نتحدث عن معنى الزهد ما هو الزهد الحقيقي؟ ربما بعض الناس يفهمون الزهد على أنه أن يلبس المرقع من التياب او أن يترك العمل أن يترك الكسب أن يتفرغ للعباده في صومعة ما ولا في دير ما ولا في خلوة ما ليس هذا هو الزهد الحقيقي وإنما الزهد الحقيقي أن تملك الدنيا لا أن تملكك الدنيا وذلك ما سنعود إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في حسة أخرى بحول الله تعالى سأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية وإن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزيزي عما يسفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين